في هذه ا ل ل ي ل ة التي تختتم بها إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة احتفالاتها بذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم وتستقبل فيها شهرا جديدا هو شهر ربيع ا ل آ خ ر إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن والاسلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إ ن تمسكتم به لن تضلوا ب ع د أ ب د ا كتاب الله وسنتي صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمنذ أ ر ب ع ة عشر قرنا من الزمان وكتاب الله الكريم يثبت يوما بعد يوم أ ن ه أ س ا س ح ض ا ر ة إ ن س ا ن ي ة كبرى ومبعث ن ه ض ة ع ل م ي ة و ع ق ل ي ة أ ط ل ق ت ا ل ب ش ر ي ة من عقالها وحولت تاريخ العالم من أ ط و ا ر التفكك والتخلف و ا ل خ ر ا ف ة إ ل ى طور العلم والتماسك والسير ب ا ل إ ن س ا ن ي ة قدما إ ل ى ا ل أ م ا م إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن والاسلام وهذا هو إ ر ث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو ا ل ق ر آ ن الكريم بين أ ي د ي ن ا غضا طريا خير ما نستهل به هذا اللقاء آ ي ا ت بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا ا ل ص ع ي د Yes, sir. حتى إ ذ ا فتحت ي ا ج و ا م ا س ي ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي Pardon <laughs> me. l o r k a n ت ل ق ا ه م الملائكه <تلقى> هذا يومكم الله الله الله الله <تصفيق> لا Oh <laughs> يوم ن ط ي السماء كطي السجل للكتب يوم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 إ ل ه ك م إ ل ه واحد فهل أ ن ت م مسلمون يوم السماء نعطي يا عم نغضو السماء كطير え<音楽> ل ف ي ه ذ ما لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه ة فان تولوا فقل آ ذ ن ت ك م على سواء وان ادري ا ق ر ي إ ن اسماء الله ر من الحسنى ق و و ل 私たちはうに私いを聞<話し seis daily> ورفعنا لك ذكرك صدق <تصفيق> الله